بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبي العظيم، الذين هم فيه مختلفون، كلا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 وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم دخل في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سراب إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا فيها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 وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يلكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا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 يوم ينظر لمرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا